طرانينة فتت إربا شوية كمل الكعر سمحت فيها دوت الخير غطى التيارة آه يا قلبي كل شوفه مخلوفة آه يا مناكلوش الجيفة دوت الخير غطى التيارة يا قاعد ليحضي يا واللي غلط نحياتي يتحدف دوت الخير غطى És gázdasz Ah, ég a szívem, én vagyok rajta, én. És a száram van rajta, én. És a دا فيك شنبية دا فيك شكرام داوت الخير غطات لي ياه من سحورك يا المرهوش جدي وجدك لا يتحملوش داوت الخير غطات لي ياه يا عشقك يدمل المقابرة هاي جرتك جرة داوت الخير غطات لي الخير غلات شواطع غير مسموحاني سباحا سبا غير احيي نرده <تصفيق> يا ربي خلص في حيط ماني صادم لو تلخير غطاتي يا ربي ميتش فيه ووت الخير غطى التيارة مسحور كالي يسمى المرهوش جني وجنك لا يتحبلوش ووت الخير غطى التيارة يا قلبي يا وين دايني يا صحري وين دايني يا قلبي وين دايني لوت الخير غطى التيارة katliya senti wala arbuli kadizsut karaktar summa hadi قلبي لي باش قولي سطوري عاي ماكيش غاية دوري دعوت الخير غطات لي يا. راني نتفتت يربي شوية كمل الكعب سمحت فيا دعوت الخير غطات لي يا. سحور هي وعل سحور هي هبل شعن المجمر دي رج ديول دعوت الخير غطات Igen, a szívem. Igen, vele jár